32303 टू थ्री जिरो थ्री टा पाठ मेल करूटम एट द रेट पिस डट ई मानवतार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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون ان نصيدا من النار قال الذين استكبروا انا كنا فيها ان الله قد ختم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين يرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد ما شاء الله, الله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 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان, أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو الزميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعلموا الصالحات ولا المسيء قليلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 ذلكم الله ربكم خَالِقُ كل شيء الا اله الا هو فانات فكون كذلك يفى كل الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الاوض قرارا والسماء بناؤا صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْخَيْرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا أمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا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 من تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قِيلَ لهم أينما مَا تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولا الحمد الله الله اكبر الله الله أكبر الله, الله, أكبر الله, أكبر الله. আকাশের রং ধনু আমরা জীবনে বহুবার উপভোগ করেছি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 ताशा सम्पर्तार चेष्टा कर देख जीवन रंग जान कत कार्यक्री भामिन बंदार निजे का इसलामी रंगे रंजित कर জীবনের আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুণ রয়েছে কবির আর চাষা আনা হওয়া দাল তো ছাড়া ক্ষমা করে দেবে তা शाह वाली बारो गुना बेचे थकते चान कबीरा गुना जुग दिन पिस ऐसी देख बड़ गुणा परवर्ती अनुष्ठान पिस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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتدلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنقلون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 فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ولذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي أَدْوَارِنَا وَقْرٌ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُم حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا ع امِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إله واحد اسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ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 يَدُكُهُ نُ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ أَتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا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 اِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُم رُسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ فَقَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ عَلَيْنَا سَلَامَةً فَإِنَّا بما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 يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إلى ما جاءوها شهد عليهم, عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنَّ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تعملون.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 الله لمن حمد ربنا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 मानवतर समाधान জান্নার নাম হতে বাঁচান একটি মাত্র পথ তাহ আল্লাহ জানার জন্য দেখুন আমার ধারাবাহিক দাস কিতাবুত্তাহিদ দেখুন কিতাব উত্তাহিদ প্রতি রোববার মঙ্গলবার ও শুক্রবার রাত এগারো